بارك اللهم انت جمعات معلتي عشر رجب شحن 430 شعده هجريه كم اون شديشت ابريل كلت شحن عشرته شموتن ميلادي سبعه سالين وصلوا زر لنا درساتات كابيتاب الاصول الثلاثه تنقصله وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مرقص المصنف انتهيبلالو ومن كذب بالبعث كفر بزعبه الايمان بالبعث بعد الموت بس احنا جلنا مالتي يعني سبات مسلمين الخنوقفه كل سب زبله نسموها تاقه حتى حيوانات كي تعرف و انتدى احد سبيت مويتقه السائل زامينو ازي كفري والله هذ بالله مويتنا متسائل زباله ازي كفري والله هذ بالله والدليل قوله تعالى ازي مويتنا متساء زباهل لنيلو زخه حد زح سو وبزي دحرموت متساء مالتو ازي كافر مخانو دليل الله القران رب سبحانه وتعالى انتي زعم الذين كفروا ان يبعثوا زعم كفار زعم مالت اعتقد بالكذب ام لن تحذروا من حسد دخننت صدما ان يبعثوا اين تساليننا سلاذ اللي زلم قالت مو يتناسي اين تساليننا باهتيو بس اخربي كفروا ولنا كفر شبهه بو ان يبعثوا أي بعد الموت مو يتنا اين تساليننا كفار يخم من الوامر سبحانه وتعالى قل بلا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وزي اعزازي بلوم يخا بلا ربي بربي خنن لا تبعثن قد تسوقم ثم لتنبئن اي لا تخبرن اتسرحناتكم دماني ربك نقراكم كل تصرحوا زنا بركم بما عملتم وذالك على الله يسير ازخاني نربيك قللي خلقكم كله زي كبودسي ذرمكم موتكم كتا عجب الذنب زبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عسميني اجتي عسميه اب سنذهب خلته نغراتابتي اول مقدمه اليوم كتساءكمه مسمرتكم كتساءكم يخمت قال عيد ماني كل دمات حساب دماغ, دماغ شعو صرحكم كل كتر ويقوم يلو سنذهب زاز يا رب سبحانه وتعالى زوم زحسو زلوم ويتناي ناس ولو زلو الكفار يوم يلو تقيس لنا له مالتي ازيا ابسوره تغابن الايات وصري شوعته يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نزيغ قلصا من كذب بالبعث فهو كافر مويته السئنيه زبل كافر يقول الشيخ ابن عثيمين و بريت يكون رحمه الله تعالى رحمة واسعة لكن دليل قريب لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتيل وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نتايلهم زوج كفار كفار قريش مالت يرحمك الله ان هي الا حياتنا الدنيا تنبرى تقينا زنا الدنيا نبرى قالنا نبرى الزبال حنسب نبرانا هنا هيوتنا بالدنيا طرحايلو وما نحن بمبعوثين اين تسنيننا ولا تموتنا اين تسنيننا ايلو ابزيها بارك الله فيكم كم فائده خط اساس دلي مالتي السلام ورحمه الله وبركاته فضل حياك الله ابزيها كم فائدة كترسامه مالتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوفار قريش الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى اب قواعد الاربع ابتا القاعده الاولى مسبلا القاعده الاوله مسبله ان تعلموا أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر إلى آخر كلامه القرار ان شاء الله تعال تفضل اكرمك جزاك الله طيب ان شاء الله زم دحروز مزخمان ابز بوته ان شاء الله ما لاشي قرب منك تذكر ابزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنا لو كفار قريش مزغلوا كفرهم اللوم الرسول صلى الله عليه وسلم زتواقو وما لتي بزعبه ربي خالق مخانو فطار مخانو ناي عالم ملوك مخانو يا امنون اجل يا شباب انت من النيرون بتوحيد الالوهيه ولا الربوبيه الربوبيه يا عم النيرون اذا قلنا قبلنا خلقنا بالاغلب بتزحز امن اللذينبور والا البعث من افعال الله يعني بعث بعد الموت حدا س موتته ربي اذا من افعال الله وتوحيد الروبية انتلنا يا شباب توحيد الله بافعاله ومن افعال الله البعث اجل بالبعث يا امنن يرم ولا يقعد يقعدون يرم ببعثه لذلك تي تحقيق توحيد الربوبيه تمام اين بروم ار تتحقيق زل زربه والا أغلب توحيد الربوبيه يا امني باتي اغلب عند حرك الكودون كنت احيد الرب يا لكن ببعثه خاب زي امنو خل النيروم كمان ابجي توحد الربوبيه انبا زيغا وكذلك كانت خلل أيضا ايضا ان الالهه لها تصرفات في الكونيلوم يا كانوا يعتقدون أن الالهتهم لها تصرفات في هذا الكون تنفع وتضر يعني ازد ماني خلل نبعدوا عن توحيد الربوبيه زين الالهه ذاتا زي كطغما يخل لك وجود اي خرا يلمون اعتزاع بارتنا يربون بزيعه نايتد بير ها ابزون يخذون يرب وقريش بزحات قبائلني يرب مالس لذلك جل قبااتهم جنب زخذون يرب بتوحيد الربوبيه ولذلك عموما تنهن بالنفماتيو كفاره قريش بتحقيق ناي ربوبيه تحقيق اينبرم فرق بين أن تقول يقرون والفرق بين ان تقول يحققون كم تحقيق التوحيد كنكبر لنا نبل مالتي تحقيق الربوبيه اينبروا من كفار قونش لكن كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه اطي اغلب مالتي واضح يا شباب في زيقه كم فايده نخلاها شاء الله طيب اذا هذه ازئه جميراز نبرك حجههم وقالوا أي كفار قريش انتي بلوني إن حياتنا الدنيا اتى هي والتقينا نا نأمنا. نأمنا الله هيت الدنيا طرح هيتنا اخر ازبه لله وما نحن بمبعوثين اي كنت تساليني مو يتنس اي ولو ترى اذ وقفوا على على ربه انت تري ام او تقوموا بالو شو ارمز فلتوه متكامل 95 شو هدم ما يتعصم مؤمنين زي مخان لكن تعصم اي طغمه اذا خطاب الزخان الرسول صلى الله عليه وسلم حجي داه يحسوا قال لو اينت السنين ابرلومبر مستسوش عاكن فلتوا يوم. كنت عاصي يومها ادزي يا شباب كم فائده فرق بين اذ وإذا is للماضي فاذا حلف اذ تبر اما اذا تلقى المستقبل مالتي شرط في اذا نا شرط كم زيات اتركب كم زيات تركب اذا اذا شرط نب واذا فجائيا نهند بده اذا المهم is إذ. اذا اذا حلف رب سبحانه وتعالى كم زحال فغيرو بزطريسو سبحان الله لانه متحقق الوقوع كم زحال فغيرو التزار بز زي متسائزي لكن بزحال فغيرو في الزارب كم هلو قيرو كقاطم سلاز هنا نمرو قاطيلو يزقفوا تطومسفلو تطويبلوا للساع ده ري نفخ الصور توقوب لهم الثانيه الاولى كل الخلائق يموتون تقدم يصير تقول انا زي صحتها النفخه الثانيه النفخه الثانيه كل الناس يقومون من قبورهم يقومون من قبورهم ابسعه تزجنفلطو يوم سلازي اذن اذا رب سبحانه وتعالى نا يزم تصون كله بناي حلف اند حلف اند هو المقصود به التأكيد وقوله سلازي خنه بناي حلف يروف الزرابخ لله رب سبحانه وتعالى وغومياني نا يز حلف يرو اذ وقف مستس ذكرهم تصون كله انت تري اذا كن نمرقغاز مخونو يردنا قال اليس هذا بالحق أي هذا البعث والحساب فقد سبحان وتعالى ازروا بشع ان حق ده يكون اتتخخذوا وزن وبركم ابلخ مشاتسكم ابل لو دائه تسنينات ولو وزن وبركم قبلهم القيام معل هذا بالحق قالوا بلا وربنا حقن برانت ربنا ربنا قبل يمشي لكن توحيد زي ما الله وشايكم اغممون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني بتكفروا تجبرو زنا بركو حجي عذاب طعمه قمسودان ازد ماني بما كنتم تكفرونك بالكلو انت كفر الشم هي بوذل بزا ازيا اللي هو الانكار انكار البعث بعد يا شباب بعد الموت كفر مخانب بزا ازيا تتغسوا بالمعنات زياب سوره الانعام ايا قصص عيسى رحه تعالى عنه وقال تعالى قام يوم رب سبحانه وتعالى تاين ويل يوم اذل المكذبين نزوم بحسوزل كفار زاتم صبح نقول ويل اليوم وهو الهلاك والعذاب قيل انه واجد في جهنم ربائه يرمز اغلب المفسرين وين هو الهلاك والعذاب صباح نجوك عزوب يعني الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكذبون بيوم الدين بمعنى الدين يوم الجزاء والحساب قيامه يلن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح نجوك حساب يلن موتنا اين التسعينين ازبلوا زلو زي عذاب اللوم نزرع الالم يوم القيامه وما يكذب به الا كل معتدٍ اثيم يعني اذا حسوا بمنتهى كل معتد اي متجاوز مالته متجاوز حده كافر تجاوز قد يزبر ذنبه درت سنتيخو خيدالو يا ايها الانسان ما غرك بربك ايش الكذب غرور بسحزو ودسب ابكحدان التحدثات برب سبحانه وتعالى عاذ بالله ربي اي كانوني ايتس سنني مو تنتقون ابلك حنس مسمد كنت ودي اا ابر اسيم دماني اب ذنبي والعياذ بالله يعت بذيه عقيدانات بزيت زار ابو زلو بزيت كباراتنا تو تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين شباب ايات كل التوان طيب منى المستغصله ايات القرانيه احسنت اخي عمار ايات الكون اذا تتلى عليه انت بدات تقرا ايات نحن الكل ايات انت ابز القرانيه اذا تتلخ بالرب سبحانه وتعالى قام اساطير الاول انتي بالمالاتيو ازكوتم قدامو ذ صحفو زانتي زانتا اساطير زانتا بلت بهله بالقران قول قوموا يقولوا بالقران يخحت كان بعل الوليد بن المغيرة أبوي خالد بن وليد خالد بن الوليد صاحبين جليل ابو كافر مويت نزغ قران زي اساطير الاولين يقولون زينتابه لتبه علينا يقدموا شيء محمد حزبكم ما زي القران زي لكم يقولوا لحنت زينتابات هتفتف زموله مالته والعياذ بالله زغاء بزخفيرو مالته كلا بل رانا على قلوبهم اي كونان ازي زقعدو زلو كان متاي تتبغاو سيوم ران لبوم سلمى و الران عند حرينه مالتي غطاء وحاجب ما شافني سلم ما شافني فقلب الكافر والعياذ بالله اسوء ان <زلز> سلاذه خنه حتى مؤمن ذنب تجاروا نقطتت نقطة, نقطة, نقطة سوداء ترى تطوب عذيب الخلائذ سلسل ساجيز فته لبيت تسلمي ففلذلك لب ذئاب بمتا تشفينا الى رب سبحانه وتعالى بتسلم تشفينا رمز ولو زله غطاء مشفنا مالت لبم تشفينا تجاريده خلاص باتي كفرناته مالتي على قلوب ما كانوا يكسبون بتسرحتهم ما كانوا يعم... يكسبون يعني يعملون بتسرهم مالتي كلا انهم عن ربهم لمحجوبون شوف ابجدو نازل لبهم مغاره ديرنا الله طلع اباخر ادم ما خبط خاب ايمان زتقاردو كاب ايمان زد حرحروا ان بالله يزبولون اب اخر ادماني رب سبحانه وتعالى ايريون من رب سبحانه وتعالى ايريون لمحجبون يعني مستورون رب خير يوكول ثم انهم لصالو الجحيم والجزاء من جنس العمل ابذ الدنيا زي بالله مسبلوا كفر مسبرصو رب سبحانه وتعالى لبوا ما تسلموا مسموته غني نربي كم زيري وغيره وبدحر زغني لصالوا الجحيم اي لداخلون الجحيم بجحيم كتو ميل نار جهنم والعذاب الله ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون ازيد ايكون تحسوا زنا بركم اين تسئنا حساب زباهن يلن نبرات خينون على الدنيا ترحت بلزنا بركم زابل لكم ده اتسئناكم نعذبكم علنا الله رب سبحانه وتعالى يتعسوا لكن تعسى زي تغملوا مع التمالة زياره سوره المطففين ايه 10 كساب عشرته شو وقال تعالى كمو رب سبحانه وتعالى طيب الشيخ من طبعا من مارس ايات زي قرب زله لزيادة الايمان مؤمن كم قلنا كافر اذا اذا يقرى كلخك كان موت يلن موتك بالابها ليس موته موت, موت ولاتي يذ كفر صباح نقول موت اي لكن اذا كفر زالو البعث قبل بعد الموت نزاتهم ايات كنقرالهم وايات الكونيات ماني قدرانه يا ربي زرايهون كامن تصرب هدا زي بقوله مالك وقال تعالى بل كذبوا بالساعه بيوم القيامه الساعه هي ايش يوم القيامة قيامه ما عاد تز بها لل 92 نايلو احسيب واعتدنا لمن كذب بالسعير ومداه تذذب زسبم زلوا ادالينالوم زلن اسفلتو اوديو يحسبون كينهم ده انبر جهنم سعير صبيم الله وسميت سعير لانها نار مسعره القلقت بالماضي سعير تلك حوي او قلت القلك من كله مالس جهنم والعياذ بالله الكتبه اذاصبحوا ابعد مخنودين زي ابسوره الفرقان ايه عسرته هذا وقال تعالى قوموا رب سبحانه وتعالى انتيل ابزاء زي انتيبلوا مالتي والذين كفروا بآيات الله كل اياتنا راينه يا شباب كفروا كفروا الكفر منات موتنا انت تسس ام تسس بهاليلن كفر مخالصه ذئنا ازياءت بذئن نردد ماذا والذين كفروا بآيات الله ولقائه تمزغفروا بآيات الله القرآن الكريم ولا يعتبرون أيضا بآيات الكونيه ايات الكونيه زائروا افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ذا جمل زائروا ان يوم كما تخلق السماء كيف رفعت سماي كميلا لعلي كبلا لايري واندم الجبال كيف يا شباب كيف نصبت اذا غبوات كني شكال كوينن ازلوه مدلدلين مريت كنم شكال كوينن ازلوه سني ايري واندم نزن غبوات والى الارض كيف سطحت مريت كني سطح جول جول زبركوا ايري واندم نزا مريت زي فاذكر انما انت مذكري لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ازغر نست عليهم بمصيته لكن امون الكرزجددوا من ابمان كسئتم اي تخرن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ازرز هنا اخيرا تصب لنا له ندابنا نقول قبلنا نزمع على تزيخ والذين كفروا بايات الله ولقائه كمن مسربي من رقاب زباهي لن عين التسعين 92 نجبله اولئك يئسوا من رحمه زاتهم كبرحماناتي تسفعوا رسوم يوم للنا تتمؤمن رحمه الله سبحانه وتعالى سبحانه بصي ربي مستراخب كوس ان شاء الله ربي يوم من الايام كرحم رب بي ارحمنا والائك لهم عذاب اليم نزاتهم دماني عذاب الله مخان زساقي زخنا عذاب قنزا زلو ها زساقي زخنا عذاب اب جهنم كطمو اب جهنم ملكت يوم نزر الم ربي سلمنا زي سوره العنكبوت اياه 23 نرغبه مالت يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تعالى زعم الذين كفروا والشيخ محمد بن عبد الوهاب بزع زعم الذين ايش كفروا تب الايات بزع دليل اقرب حنتا اقلتي حنت حديث من باب زيادة الايمان تتكرر الاجل ازغون زله لذلك هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ازوم كفار جاءتهم كمزيلهم ابيوم زله لمؤمن مالتي متكا متسائل لا زول زلوزي زلو كفار لوام رب سبحانه وتعالى لذلك انت يقبل له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني متكا متساءل يلا الزباله كفر مخانو ربي تبجي سلمنا اكتفي بهذا القدر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته